وأمينُّه على وحيِه أرسلَه ربه رحمةً للعالمين وحُجَّةً على العبادِ أجمعين فهدَى الله تعالى به إياهم من الضلالة وبصَّرَ بهم من الجهالة وكثر به بعد القِلَّة وأغنى به بعد العيلة وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارِها لا يزيغُ عنها إلا هالك فصلَواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغُرِّ الميامين، ما اتصلت عين بنظر، ووعَت أُذُنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرا أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه الكريمة جل في علاه أنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وكرر الله تعالى هذا الوصف في كتابه في تسعين موذِعًا من القرآن وجمع الله تعالى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 ولا نبل أن نكم بشيءا من الخوف والجوع ونقس من الأموواال ولاأنفسس والتمات وبشر الصابرين الذين إذاذا أصابتهم مصيب قالوا إن للله وأإننا إليه رااجعون وذكر الله تعالى في كتابه كتابهصورا من صور العزة عند السابقين فنقروا في القرآن كّة السحرة معفرعون لما قال لهم في العون هذا لمكر مكرتمهوه في المدينة فلا سووف تعلمون. فإذا بهم يكونُنا عِزَّة ويقولون له لنؤثرك نُؤثِرك على ما جاءَنا من البيِّنات والذي فطرنا فاقضِ ما أنتَ قاضٍ إنما تقضِي هذه الحياة الدنيا وذكر الله تعالى في كتابه قِصَّة غُلام أصحاب الأخدوط وكيفَ استُشهِدَ وضحَّى للدين بدمه وماتَ عزيزًا ولقد كان النبي صلواتُ ربي وسلامُه عليه يغرس العزة في قلوب أصحابه يغرسها وهو يراهم قلة في عددهم ضعفاء في عُدَّتهم يرى الكفار يتألَّبون عليهم من كل موطن ويحيطونهم في كل مكان ويعذِّبونهم في كل مقعد ومع ذلك يغرس في نفوسهم العزة يأتي إليه خباب رضي الله تعالى عنه وقد تفلت يومًا من العذاب يقول يا رسول الله ألا تدعُ الله لنا ألا تستنصِرُ لنا فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا خباب لقد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ما يصُدُّه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحمٍ أو عصب ما يصده ذلك عن دينه والله ليُتمَّنَّ الله هذا الأمر حتى يسِر الراكب من صنعاء إلى حقابه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 وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لم يضرُّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت الصحف وكأنه يقول يا ابن عباس وأنت غلام ينبغي أن أغرس في قلبك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 فتارةً يُكادُ لأفغانستان، وتارةً يُكادُ للعراق، وتارةً يُكادُ للسودان، وتارةً يُكادُ لمصر ولا تزالُ هذه المكائد تدور على المسلمين في كل موطن فإذا لا زمن في قلوبنا الشعور بالعزة، وأن هذا الدين هو العزيز وأنك إن نصرك الله تعالى إن ينصُركم الله فلا غالِب لكم إذا كان هذا الشعور معنا نصرنا كما نصر الأولون ألم ترَ إلى الصحابة رضي الله عنهم لما حاصرَهم الكفار في معركة الأحزاب واجتمعوا لهم من كل موطن وجود وبلغت القلوب الحناجر وظن بعض الناس بالله الظُنون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يُقلِّلَ عدد الكفار الذين يُرابطون وكانوا عشرة آلاف يُحاولُ أن يُقلِّل عددهم وأن يصرف بعضهم فإذا به عليه الصلاة والسلام يدعو رأسًا من رؤوس الكفار قد جاء قومه بثلث الجيش ثلاثة آناف مقاتل تحت يده فيقول له أريدك أن ترجع بقومك على أن أعطيك ثلثة ثمار المدينة إذا جاء الحصات رجاء منه عليه الصلاة والسلام أن يخفف الوطعة عن المدينة فلما كاد أن يمضي الكتاب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أستشير السعدين سعد بن معاد وسعد بن عبادة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 وطالما أهدى إليه وقبل هديته فرأى حكيم بن حزام يوما حلة ذيز وهو ملك من أعظم ملوك اليمن رأى حلة ذيز تباع في السوق فأشتراها حكيم بن حزام ثم مضى من لحظته إلى المدينة وكان لم يسلم بعد مضى من لحظته إلى المدينة وأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام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 ولم يحركهما ولم يتحرك من مكانه فلما مضوا سأل الخديوي إسماعيل بعض حاشيته قال من هذا قالوا هذا العالم فلان قال عجبا يمد رجليه ونقام قالوا والله هذا ما فعل فأخذ أربعين ألفا من المال ووضعها في صره وعطاها أحد خدمه قال هل رأيت الشيخ الذي مررن به وهو ماد رجليه قال نعم قال أهدها له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 كانوا يشعرون أنهم بتمسُّكهم بالإسلام وأن زيادة عبوديتهم لله وأن إقبالهم على الله وأن ثِقتهم التامَّة بنُصرة الله تعالى لدينه وأن النصر الإسلام وإن طال الأمد كانوا يشعرون بهذه المشاعر حتى اضطُرَّ أعداؤهم إلى أن ينزلوا إلى أقدامهم وتأمَّل في التقارير التي ترفع. لتجد أن المُجاهِدين في أفغانستان لما صبروا على ما أصابَهم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 أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بكتابه وأن يرفع شأننا بشريعته وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان قلوا ما تسنعون واستغفروا الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذم استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكرُ لهم على توفيقه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له تعظِيماً لشانِه وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى رضوانِه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبِه وإخوانِه وخِلانِه ومن سارَ على نهجِه واقتَفَى أثرَه والسنَّ بسُنَّته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوةُ الكرام إن المرأة مهما أصابَه من المصائب واللأواء ومهما تكاثر عليه من الك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 وحاولت أن تصرفه عن الدين بقدر ما استطاعت وهو يتأبى عليها فلما رأت أن جميع الطرق ليكفر بالله جميع الطرق التي مارستها لم تفلح معه امتنعت عن الطعام والشراب وقالت له لا آكل ولا أشرب حتى تترك دينك وتفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم فكان يمر بها في كل لحظه ويتقطع قلبه حزنا عليها ورحمةً بها ويحاول يا أماه كلي يا أماه شربي يا أماه وهي تأبى عليه فلما مضى عليها يوم من الفجر إلى الليل وهي لم تأكل ولم تشرب وقد أجهدها الجهد من قلة من عدم الطعام والشراب مر بها عند المساء وإذا هي مجهدة فجلس عند رأسها قال يا أماه كلي فأبت عليه قبل رأسها قبل يدها كلي قالت لا حتى تفارق دينك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 وإنسان إذا اوودد نفسه فعلا إذا المرأ اوود نفسه أبعع والمكنه والذللة ورضية ببعع الحلول وأواننصاف الحلول تعودد الشخص الذي أماك على أن يفعل بك ما يشاء لكن إذا رأ منك ك العز منك العرفعة والاعتزاز دينك مع الررحمه بالخلق وحصل التعامل معهم وحصل التأتي وسروك السبل المناسببة فإن الناس يحتمونك إذاذا احترم تنفسك وعز تنفسك بدينك. اسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا واياكم بما سمعنا اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا واسال الله تعالى ان يعز دينه. الله ان يعز ديننا وان يعلي شريعته وان يرد كيد الكفار في نحورهم اللهم من ارادنا او اراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي ويا عزيز يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين